وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نسال الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوب المسلمين وان يهديهم الى سواء السبيل وان يرفع عنهم ما حل بهم من البلاء وان يدلهم على صراطه المستقيم ويردهم الى دينه مرددا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا هذا النبي الذي ارسله الله تبارك وتعالى على حين فتره من الرسل وليل الكفر مُظْلِمٌ مُظْلَامُهُ وَشَدِيدٌ كَتَامُه فَجَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ وَالتَّأَسِّي بِهِ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصَّغَارَةَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ وجعله الله تبارك وتعالى خاتم انبيائه ورسله وسفيره بينه وبين عباده وامينه على وحيه وجعله ربنا تبارك وتعالى حبيبه وخليله واعطاه المقام المحمود والحوض المورود وهو يوم القيامه يكون صلى الله عليه وسلم اول شافي وعول مشفع فاكرمنا الله تبارك وتعالى ببعثته وامتن الله تبارك وتعالى علينا ببعثه هذا الرجل العظيم والمسلمون اليوم انما نراه من هذه البدع وهذه المخالفات وهذه المعاصي وهذا البعد الكبير على دين الله تبارك وتعالى انما هو ناتج عن عن الجهل بثلاثه امور وثلاثه اصول يجب على المسلمين ان يتعلموها وان يولوها اهتنائا كبيرا ومتى ما تعلموا هذه الاصول فانها سوف تحصل الالفه وتحصل الوحده ويحصل النصر باذن الله تبارك وتعالى ومتى اختلفوا في هذه الاصول الثلاثه فانه لا وحده ولا نصر ولا سنه ولا شيء من ذلك الاصل الاول وهو اصل الاصول ان يعرف الانسان ربه تبارك وتعالى باسماءه وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى لان الانسان لان المؤمن لا ينبغي له ان يعبد رببا وهو يجهل هذا الذي يعبده بل يجب عليه ان يعرف ربه باسماءه وصفاته وافعاله لكي يتقرب اليه تبارك وتعالى والاصل الثاني من هذه الاصول هو معرفه دين الاسلام الاصل الثاني هو معرفه دين الاسلام الذي ذكر الله تبارك وتعالى انه لا يقبل من احد دينا سوى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين والاصل الثالث الذي يجب على المسلمين ان يعرفوه هو معرفه نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي هو اكرم خلق الله جل وعلا وافضل خلق الله تبارك وتعالى عند الله وهو سيد ولد ادم فكلما تعرف الناس على هذه الاصول الثلاثه كلما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى وكلما تعرفوا على هذه الاصول الثلاثه كلما حصل لهم النصر وانما النصر هو من عند الله جل وعلا وما شاءه الله الا بشره لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله ومن نصر الا من عند الله والله تبارك وتعالى رقيب على عباده فاذا راى منهم انهم متمسكون بهذه الاصول الثلاثه فان الله تبارك وتعالى يعجل لهم بالنصر ويعجل لهم بالظهور على اعدائهم واما اذا اختلفوا في هذه الامور فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم والله جل وعلا ليس بمهزوم وانما ان تنصر الله اي تنصروا دين الله تبارك وتعالى وتنصروا سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه الاصول الثلاثه هي التي سوف يسال عنها الانسان في قبره اذا جاءه الملكان واجلساه فانهم فانهما يسالانه من ربك وما دينك ومن نبيك وبعد الاجابه فإما شقاوة وإما سعادة بعد الإجابة التي يجيبها الإنسان لهذين الملكين فإنها إما سعادة أو شقاوة لأن الإنسان إذا أجاب إجابة صحيحة وقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى يفسح له في قبره ويفتح له مجاله في قبره فرجه في قبره فينظر الى مكانه في الجنه ويقول اللهم عجل بيوم الحساب واما الذي لا يبحث عن هذه الاصول الثلاثه في هذه الحياه الدنيا قبل ان يدركه الموت ويباغته الموت وهو يظن انه سوف يجيب في قبره ولكن هذا الامر انما هو وهم منه لان الله تبارك وتعالى هو الذي يجري الاجابه على لسانه في القبر وليس هو الذي سوف ياتي بها من عنده فالله تبارك وتعالى اذا راى من عبده المؤمن انه تمسك بهذه الاصول الثلاثه وسعى في تحصيلها قبل ان يدركه الموت فان الله تبارك وتعالى يثبته وهذا معنى قول الله جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الآخرة أن يثبتهم عند سؤال الملكين ونحن بإذن الله تبارك وتعالى نظرا إلى أهمية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحتاج إليها كل إنسان مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله ونظرا إلى أن المسلمين خصوصا في هذه الأيام وفي هذه الأزمن التي طمست فيها معالم الحقيقة وفي هذه الأزمن وكثرت فيها الفتن التي اصبحت كقطع الليل المظلم فان الناس في هذا الزمان اشد ما يكون احتياجا الى معرفه سيره النبي صلى الله عليه وسلم فنظرا الى هذه الامور ونظرا الى اننا نريد ان نتاثى بالنبي صلى الله عليه وسلم فسوف يكون لنا باذن الله شلا على درساني في الاسبوع درس في يوم في مثل هذا اليوم كل يوم اربعاء ودرس في كل يوم اثنين ان شاء الله نتناول في هذه الايام قطعا من سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نحاول الاجاز والاختصار مع ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج الى سنوات في يتكلم عنها الانسان لانها ليس التاريخ يسرد وانما هي عبر واحكام واخلاق وكل احكام الدين تقريبا تجدها في سيره النبي صلى الله عليه وسلم والسيره سيره النبي عليه الصلاه والسلام يحتاج الى معرفتها كل انسان اذا كان فقيرا فانه يحتاج في حال فقره الى التاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف عاش فقيرا وكيف قضى حياته صلى الله عليه وسلم فقيرا وكذلك اذا كان مريضا فانه يحتاج في ذلك الى التاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم واذا كان زوجا فانه يحتاج في ذلك الى التاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان يتيما فإنه يحتاج إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان داعي إلى الله جل وعلا إذا كان مجاهدا إذا كان مصليا إذا كان صائما إذا كان وزيرا إذا كان غنيا إذا كان حاكما في البلاد إذا كان أي إنسان في هذه الدنيا فإنه يحتاج في وظيفته أو في حاله إلى تأسي التاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وهذا ليس لكل احد وانما هو لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وام الذين لا يرجون الله واليوم الاخر فانهم يحسون بانفسهم انهم مستغنون تمام الاستغناء عن معرفه هذه السيره العطره الطيبه المباركه فنسال الله جل وعلا ان يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته والتاسي به والاهتداء بهديه والاستنانه بسنته صلى الله عليه وسلم واليوم باذن الله جل وعلا سوف نتكلم على بعض نسب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته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 من نسب النبي صلى الله عليه وسلم انما هي سلسله صحيحه وليس هنالك اختلاف بين اهل العلم في صحه هذه السلسله من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه عليه الصلاه والسلام كما انهم اتفقوا ايضا على ان عدنان هذا الذي انتهى اليه نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم عليهما افضل الصلاه واتسقى السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا من خلال هذا النسب انه من سلاله اسماعيل ابن ابراهيم واما امه صلى الله عليه وسلم فهي امنه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره ابن كلاب وام النبي صلى الله عليه وسلم وابوه هما من اصل واحد ينتهي اصلهما عند جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم هو الاصل الذي يتفرع عليه نسب امه وابيه وهو كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم الخامس محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب وامه صل... امه امه ام النبي صلى الله عليه وسلم هي امنه بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهره ابن كلاب فام النبي صلى الله عليه وسلم وجده هما من اصل واحد يجتمعان في جده الخامس الذي هو كلاب وكلاب هذا قيل اسمه عروة وقيل اسمه حكيم ولكن لقب بكلاب لكثرة صيده بالكلاب لقب بهذا اللقب وكان كل من ذكرناه من هذه السلسلة الشريفة التي ينتسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه من نسبه عليه الصلاة والسلام كانوا كلهم أشراف في قومهم وسادات في قومهم وكانوا هم كبراء القوم وهم الذين يرأسون القبائل كانوا كلهم رؤساء قبائل فمثلا تجد بني عبد المطلب تجد بني عبد مناف بني مرة بني كلاب بني قصي بني زهرة بني كنانة هؤلاء كلهم كانوا رؤساء قبائل الذين ذكرناهم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تميز منهم جده قصي تميز عن بقية أجداده صلى الله عليه وسلم قصي هذا تميز بعدة أشياء منها أنه أول من كان له ولاية الكعبة من قريش من قريش اول من كان له ولايه الكعبه من قريش ومعنى ذلك ان قبل قريش الذين كانوا يحكمون بيت الله تبارك وتعالى هم ليسوا قريش وبعد ذلك لما حكمت قريش كان خزعه تحكم تحكم بيت الله تبارك وتعالى وتحكم مكه فلما حكمت قريش مكه اول من تولى امر الكعبه اي انه بيده مفاتيح الكعبه يفتح لمن يشاء ومتى يشاء ويبثل من يشاء ويخرج من يشاء هو قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم وتميز أيضا بأنه أول من أنزل قبائل قريش أنزلهم يعيشون في بطن مكة بعد أن كانوا يعيشون في ضواحيها وفي أطرافها هو كان السبب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم العاشر هو السبب في إنزال قصي قضاء القريش الاخرى كي يعيشوا في بطن مكه وكذلك هو اول من انشا السقايه والرفاده والسقايه والرفاده عباره على طعام وشراب يسمعه اهل مكه ويقدمونه الى الحجاج اذا جاءوا الى بيت الله تبارك وتعالى وكذلك انه اول من انشا دار يقال لها دار الندوه بناها في شمالي تعبه يتشاور فيها قبائل قريش وهي عبارة على مركز لتحركاتهم الاجتماعية فلا يتم أمر ولا تعقد ولا يعقد عقد نكاحا ولا غير ذلك إلا في ذلك البيت وله أمور أخرى أيضا تميز بها هذا ما وصل به الحديث عن ناس بن نبي صلى الله عليه وسلم وأما قبيلته عليه الصلاه والسلام فتعرف بالقبيله القرشيه تعرف بالقبيله القرشيه او القبيله القريشيه نسبه الى جده فهر ابن مالك نسبه الى جده فهر ابن مالك وقريش هذا لقب لجده فهر ابن مالك فهر ابن مالك هذا احد اجداد النبي صلى الله عليه وسلم لقبا هو واولاده بقريش لكثره جمعهم للاموال لقبوهم بقريش لان الجمع هو القرش قالوا نلقبهم بقريش ولكن الحقيقه ان اسمه كان اسمه فهر ابن مالك فينتسب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه القبيله فقبيلته هي تعرف بالقبيله القرشيه او القريشيه واما اسرته صلى الله عليه وسلم فطو عرفوا بالاسره الهاشميه تعرف بالاسره الهاشميه نسبه الى جده الثاني هاشم نسبه الى جده هاشم ومن هنا يتبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو عربي الاصلي فاصله من العرب والعرب من ذريه اسماعيل ابن ابراهيم عليهما الصلاه والسلام وهو قرشي القبيلة نسبة إلى قريش وقريش هذا لقب لأحد أجداده وهو فهر بن مالك وهاشمي الأسرة نسبة إلى جده هاشم وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله استفى كنانة من بني إسماعيل وقد جاء في صحيح مسلم واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم المصطفى من بني هاشم وبنو هاشم كما ذكرنا نسبة الى جده الثاني هاشم وهاشم هذا ليس اسمه هاشم وانما اسمه عمر ولقب بهاشم لانه كان يهشم الخبز ويقدمه مع الثريد الى الحجيج اذا جاء الحجيج يقدم لهم عمر هذا النوع من الطعام فلقب بهاشم اذا راهه الناس قالوا هذا هاشم الثريد او هاشم الخبز يلقبونه بهاشم واما اسمه فاسمه اسمه عمر والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ينتسب الى هذه الاسره وكلامنا ان شاء الله سوف يكون حول هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني اذا اقتربنا من النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن جده الثاني عشر وجده العاشر وجده الرابع والان نتكلم عن جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني الذي هو هاشم وقصته انه كان في ذات يوم في طريقه الى الشام في تجاره له فمر بيثرب في مكان في المدينه من بني النجار يقال له يثرب وهو مكان معروف تزوج في هذا المكان بامراه يقال لها سلمى من بني عدي بن النجار تزوج هنالك بهذه المراه ثم بقي معها فتره من الزمن ثم تركها حامل وذهب في طريقه الى الشام فقدر الله جل وعلا عليه الموت فمات في غزه من ارض فلسطين وبقيت زوجته هنالك في يثرب حامل بابن له وبعد ذلك وضعت ذلك الحمل ف وضعت ولدا وسمته شيبه الحمد لوجود شيبه في راسه سمته شيبه الحمد ولم يشعر به اعمامه في مكه وكان له ثلاثه اعمام في مكه كان له ثلاثه اعمام في مكه ولم يشعر به وثلاثه اعمامهم شمس ونوفل والمطلب المطلب وشمس ونوفل اخوه لهاشم وهاشم هذا كما ذكرنا مات في ارض فلسطين في غزه ولما انجبت زوجته في بني النجار اعمامه لم يشعروا بان لهم ابن اخ يقال له شيبه الحمد في بني النجار في في المدينه لقله الاتصالات وقلتي او عدم وسائل الاتصال في ذلك الزمان وقلتي وسائله فلم يشعروا به الا بعد ان بلغ من العمر قرابه 7 سنوات لما بلغ من العمر قرابه 7 سنين سمعوا بهذا الابن ابن اخيهم الذي هو شيبه الحمد فقالوا لماذا لا ناتي بابن اخينا يعيش عند اعمامه ويتربى عند اعمامه فقالوا له فقالوا نعم الراي وارسلوا عمه المطلب وقالوا له اذهب الى المدينه وإيتنا بابن أخينا كي يعيش عندنا فذهب إلى بني النجاة واستطاع أن يقنعهم بأن يأخذ ابن أخيه مع أنهم في بادئ الأمر رفضوا هذا الأمر ولكنهم في الأخير وافقوا وأعطوه ابن أخيه فرجع به إلى مكة فلما كان في مكة تاريخي الى مكه ووصل الى مكه رااه الناس فلما راوه ليس لديهم علم بان لهم او بان هاشم الذي مات في غزه كان قد تزوج في المدينه هؤلاء اهل مكه لا لا يعلمون بان هاشم تزوج في المدينه وانجب فلما راوه ظنوا ان المطلب قد اشترى ابنا قد اشترى عبدا وظنوا ان هذا هو عبد لعمه المطلب فلما راوه ماذا قالوا قالوا هذا عبد المطلب قالوا هذا عبد المطلب قال لهم المطلب ويحكم انه ليس بعبد وانما هو ابن اخي هاشم قالوا ولكن غلب عليه ذلك اللقب فاصبح يلقب بعبد المطلب وعبد المطلب هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم اذا ماذا اصبح عندنا اصبح عندنا عمر اصبح عندنا شيبه الحمد ابن عمر من هو شيبه الحمد ابن عمر من هذا الرجل هو عبد المطلب ابن هاشم عبد المطلب بن هاشم هو شيبة الحمد ابن عمر ولكن نتركه على ما هو معروف بعبد المطلب ابن هاشم لكي لا تختلط علينا الامور عبد المطلب هذا لما مات عمه المطلب الذي رباه وورث من وظائف عمه الكثير ورث بعد ذلك كان هو السيد في مكه كان الذي يسود مكه هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اظن الوقت كم 5 دقائق طيب وحصل في زمن عبد المطلب حادثتان نذكر الاولى ولا اذا ادركنا الوقت نترك الثانيه الى الدرس المقبل ان شاء الله تعالى الحادثه الاولى انه تشرف باعاده حفر بئر زمزم وبئر زمزم كما تعلمون ان الذي حفره هو جبريل عليه السلام حفره لزوجه ابراهيم عليه السلام لما تركها زوجها بواد غير ذي زرع فكانت زوجة ابراهيم عليه السلام تسعى بين الصفا والمروه فتذهب الى جبل الصفا وتنادي ثم ترجع الى جبل المروه وتنادي وتستغيث لعل هناك اذان طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله طيب القدر ونكمل ان شاء الله تعالى في درسنا القادم ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينصرنا على اعداء الدين ونسال الله جل وعلا ان يوحد صفوفنا وان يؤلف بين قلوبنا نسال الله تبارك وتعالى ان يرد المسلمين الى دينه مردا جميلا وان يريحنا من المنافقين والكافرين والظالمين والفاسقين اللهم ارح اخواننا المؤمنين في كل مكان وحين من ايدي هؤلاء الطغاط اللهم ارح اخواننا في سوريا وفي وفي ليبيا وفي اليمن وخاصه نسال الله جل وعلا ان يقسم ظهر بشار الاسد ومعمر القذافي نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل كيدهم في نحورهم نسال الله سبحانه وتعالى ان يرينا فيهم يوما تقر به اعين المؤمنين اللهم ارح اخواننا المؤمنين في هذه الاماكن من سفك الدماء وانتهاك الاعراض وانتهاك الاموال نسال الله جل وعلا ان يحررهم من ايادي الطغاة والكفره هؤلاء الجبابره نسال الله سبحانه وتعالى ان يمحقهم وان يجعل كيدهم في نحورهم وان يجعل تدبيرهم تدميرهم اخوتي في الله تعمدت هذا الدعاء لان في شهر رمضان باذن الله تبارك وتعالى تقبل فيه الدعوات ولان دعوه المؤمن لاخيه المؤمن في ظهر الغيب مستجابه واخواننا في هذه الاماكن هم في امس الحاجه لدعائنا لله تبارك وتعالى ان ندعو والله جل وعلا لهم لانه والله من شاهد هذه الامور والله يضيق صدره يضيق صدره ولا يستطيع ان يتكلم حتى ببعض ما يشاهده نسال الله جل وعلا ان يريحهم من هؤلاء الطغاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم